126. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص 127. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الهوا واحدا ان هذا لا شيء عجاب وانطلق الملؤ منهم امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لا شيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاف ا انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لمما يذوق عذابا ام عندهم خزى اين رحمه ربك العزيز الوهاب ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب جندهم ما هنالك مهزوم من الاحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكة اولائك الاحزاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب وَمَا يَنظُرُهَا أُولَٰئِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوْطٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا الْقِطَامَ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّ له اولابا ان سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق والطيور محشوره كل له اولابا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلاَ تَشْطِطْ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلاَ تَشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ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 وظن داوود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخضر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داوود ان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 114. الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 115. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا 116. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار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 رُدُّوها علي فتطفق مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتنة سليمان والقينا على كرسي جسدا ثم انابر قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بامره رخا حيث اصاب والشياطين كلبنا ءاوا وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد هذا عطاء ثمن او امسك بغير حساب وان له عندنا لذلذ الوف وحسن مآب واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه انني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ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 وَإِنَّهُ مِنْ دُنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلَ وَالْيَسَعَ وَذِكْرَ الْكِتْنِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَّآبًا جَنَّاتِ عَدْنٍ مَفْتُوحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَطْرَابٌ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَارْزُقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ هَٰذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ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 إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصمُ أَهْلُ النَّارِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ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 قال فانك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لاؤمنهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لَأَمْلَ أَن نَّجَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن من تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ